وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إِن كنا فاعلين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 111. ومن عنده لا يستكبرون عن وَلَا ولا يستحسرون 112. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 113. أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يساله عما يفعل وهم يسألون 111. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 113. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم انني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 118. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 119. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 118. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 119. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 112. أفإن الخالدون كل نفس ذائقة الموت 114. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تَخْذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَاتُكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ كَافِرُونَ قُلْ قَالَ إنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لَوْ يَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ جُوهِهِمُ النَّارَ ولا بل تأتيهم بغتة فَلَا فلا يستطيعون ردها ولا هم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 129. افتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذرك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا إِم ومستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 117. وكفى بنا حاسبين 118. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء للمتقين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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاً إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحٍ 119 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 112. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 113. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 111. لِحُكْمِهِمْ لحكمهم شاهدين 112. ففهمناها سليمان 113. وَعِلْمًا آتينا حكما وعلما 114. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا فاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَ تَبْوِيلٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَل لَّنَكُون تَشَاكِرُونَ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 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم. معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا.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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 111. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطع وتقطعوا بينهم كل إلينا راجعون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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون وَقَتَرَى بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها 111. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر 113. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 112. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 113. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 فَإِن تَوَلَّو فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائِهِ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ